ولم ادري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالي ما اغنى عني مالي هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم وصلوه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 وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلين بَعضَ الأقَويِييلِ لأَخَذْنا مِنْهُ بالِليَمينثَُّ ل قَقَعنا مِنه الوتين فَمَا منكم مِنْ كُم مِنْحَدٍ عَنْهُ حاجِزين وَإَِّهُ لَ تَذكِةُ للمُتَّقين وَإَِّلَ نَعلهُ أنَّ مِنْكُم مكذبين